بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نص الله والفت ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا